إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف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 قُلْ عَلَيْهِمْ أَنزَلْتُ تَوْمَ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يقول آمن نا بالله وباليوم الاخر وما يخادعون الله والذين امنوا وما يخضعون الا انفسهم وما يشعرون بقلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب اليم بِمَ كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يشعرون.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 119. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذَانِهِم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 خَرَاجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا على عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ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 ولهم فيها أزواد مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن وإنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا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 فاستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفاً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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها فقال أنبئوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين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 ابا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدر ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنسان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 والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقم الصلَ تاتُ الزَّك تَوَركَع مَّكرين تَأمون الن سَببِالّ وَتَن صَونَ فُسَكُم وَ قُم تَألود الكتابَابَ أَفَل تَطِلُون وَاستَعين بِال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 العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذ فرََقُنا بِكُم البَحْرَ فَ جَنكُم وَغَْقناَا أَلَ فِدْعونَ وَآن تُمتَ غُرون وَإِذ وَعدنَا مُسىَ أَبعَعينَ لَلَة ثمُ التَّخَلتُم الْعجلَ مِنْ بَعض وَآننتُم ظَالِمُون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 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 فجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِن قُلْلتُم يَامُ سَلًَا النَّصبِرَ عَى قَرامِ وَعِدٍ فَدْرُلَناَا رَبَّكَ يُخِْجَلَنَا مَِّ تُم بِتُ الأأَرْرضُ مِنْ بَقُلِهَا مِمااتُم بِتُأَْرضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِ السَّائِهَا وَفُومِهَا وَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم من سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ قُدُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَتَى وَلَّيْتُمْ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 وَجَعَلَ لَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَبُغُوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا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 وَإِنَّ اِنَّ شاء اللهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا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 ق تَوَّتُم إِلَّا قَللَم مِنكُم وَآاتُم معغُون وَإِل أَخَل النامِي سَاقَكُم لا تَسْفك َدِم أَكُم وَلَا تُخْرِدُونَ أَفُسَكُم مِذَارِكُم ثمُم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 17. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وَهُوَ محرم عليكم إخراجهم أفطُؤ مِونَ ببععض الكِتابابِ وَتَكفُرونَ بِبعَْضٍ فمَا جَزَ أُمَ يفعَُ ذلكَِكَ مِ قُم إلاا خزوم في الحياةِ الدُّنْي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 25. ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 السحر. وما أنزل على الملكين بباب لاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 ونزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 اجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتلون الكتاب كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمِصَ صَلَوَاتِ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ العظيم.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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن تَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جاء ما لك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصيد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 إلى عذاب النار وبئس المصيد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 مِنْهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نفسه وَلَوْ قَضَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نَعبُدُ إهك وَإِلَه ب إِكَ إبراهم وَإسمعلَ وَإِسح قَ إلَ همَ وَد وَنَحْنُ لَهُ مُسلمُون تِلكَأَُّةُم قَدْ خَلَت لَ مَا كَسَبَد وَكُم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 ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم